أنا لم أكن إلا أن تكن لي يا سيدة أنا لم أكن إلا أن أكن لك خادمة الله ليث الهيجاب بسمي, لي بسمي ربك أربلان بسم الحسين الشهيد بنينوى بسم الله <تصفيق> <تصفيق> <تضحك> أول حب يا يكبر يوم يا من ريحة نحرام حب الاموني جاهل سموني انا اول عاشق عاقل بجنوني عطشان وعلي يجري مسحوق وهوى بصدري ومستور بثياب مشيول برميح راسة وترجف من نحو الراسة ومتنقع لباب حقي لو مديت يم مثل ما شفت تبيض وجهي بي الخدمة هوه ما قبل الشمس، هوه بعيون النميس هوه تعرسني التاريخ سلام من الجيب القضي سلام من جسم الجديد سلام لحسين القريب سلام دمعي لحسيني اسمي بتشيني بس انسى حفور ويدوس بعيني لحسيان بوني دموعي لم مني ما دام روحي ما يلف حزن موسم انا ما عندي عاشوره على قدي وعبري من بخورك زادت يا بتي احلى Jalbi haka tadala Kilma rohoch azura Kilma qabili jadama Yama Allah rafog ilhamah Yih subna alak yadama Saliq Wa mahalo shahat Saliq Wa mahalo qadahat Saliq